بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلت 119. والليل إذا يوشاها والسماه وما بناها والأرض وما طحاها, والأرض وما طحاها, والأرض وما طحاها وَا فَأَنَّهَا 129. قد أفلح من زكاها وقد خاب من نقض الله وسويا فكل لوف فالكون فندمنا ان ربكم بذنب بذنب فسوا ӯ ба